يَوْومَ تَجد كلُلّ نَقْسٍ م عَمِلَتْ مِنْ خَييرٍ مُحبرَ وَماَا عَمِلَ مِسُ إِ تَوَدُّ لَ أن بَنَهَا وَبَنَهُ أَمَدَ بَعيدَا وَيحَذِكُم اللههُ نَفْسَم واللهُ رَأوفُ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 إن الله لا يحب الكافرين إن الله اخطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ مَرْيَمُ عِذْرًا رَّبِّي إِنِّي وَضَعْتُ أَذْكَرِي مُحْمَلًا فَاجْعَلْهُ لِي مِنْ لَدُنكَ رَضِيًّا تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ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 وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم اتَّقَبَّلَ مَرْيَمُ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا مَغْذِيضًا قَالَ يا مريم ما هذا قال هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب